جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين جاء بعض الأسئلة في الحديث الأول بئس اخو العشيرة أليس هذا من الغيبة وما الذي أباحها هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حق هذا الرجل بئس أخو العشير قالها عليه الصلاة والسلام عند دخول هذا الرجل تنبيها لخلقه تنبيها لخلقه ليحتاط من سيقابله أو من يجالس حذرا من فضاضة الخلق أو سوء الخلق الذي كان عليه هذا الرجل والغيبة الغيبة إذا كانت على وجه. التحذير من رجل مثلا لبدعته او لسوء تعامل حتى يحترز الانسان منه فتكون لمصلحة فلا تذم ومن اهل العلم من قال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بئس اخو العشير انه لم يسلم وقت اذ يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ذلك لم يسلم والكافر لا غيبه له فبعضه للعلم قالوا هذا وبعضهم قالوا ايضا غير هذا المعنى نعم يقول لو ذكرت لنا صفة الصلاة الجنازة وما يقال فيها من أذكار وكيف ندعو للأطفال إذا كانوا مع غيرهم هل نخصهم بالدعاء أم مع الجمع التكبيرة الأولى في الصلاة على الجنازة تقرا فيها الفاتحة فاتحة الكتاب ولا يستفتح لا يؤتى بدعاء الاستفتاح وإنما يكبر ويتعود بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل ويقرأ الفاتحة, ويقرأ الفاتحة ثم التكبيرة الثانية بعدها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والتكبير الثالثه يكون بعدها الدعاء للميت قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الأدعية تقال في الدعاء للميت منها اللهم له وارحمه وعافه وعف عنه واكرم نزله وأوسع مدخله وصلوا بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدوه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من احييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان وإذا كان في الجنازة من هو صغير يناسب ان يدعى بهذه الدعوة وصغيرنا وكبيرنا وايضا إذا خص الصغير بدعوة الله ولوالدي لا بأس بذلك نعم تقول ذكر ابن القيم رحمه الله في معنى اسم الله تبارك وتعالى الفتاح أنه ينقسم إلى قسمين فتح جزائي وفتح قدري ما المقصود؟ اسم الله عز وجل الفتاح يدل على الفتح فتحه سبحانه وتعالى والفتح يتناول عدة معاني ذكرها أهل العلم يتناول عدة معاني ذكرها أهل العلم منها فتحه جل وعلا على عبده بالفتح المتعلق بالأحكام والشرائع فيفتح على عبده من أبواب العلم والفقه في الدين وكذلك الفتح عليه في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا يتناول اسمه الفتاح وكذلك الفتح عليه في الجزاء بأن يهيئ له سبحانه وتعالى من أسباب نيل رضاه ودخول جنته وفتح أبواب الرحمة للعبد وفتح أبواب الجنان هذا كله من آثار اسمه تبارك وتعالى الفتاح نعم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا